أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله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 وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا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 What <śmienic> I قليلا إنك من أصحاب النار أن هو قالت الليل ساجدا وقائما, ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يَتَذَكَّرُ يتذكر الْأَلْبَابِ الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأمرت لأن أكون أول المسلمين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 الذين جتنبوا الطغوت يعبدونها وأنا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن هؤلاءك الذين فدا فَمَن حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تنقد مَنْ فِي النَّارِ لكن الذين عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ من فوقها غرف مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا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 ثلا يشرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد الله اللَّهُ مَثَلَ رَجُلٍ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاقِسُونَ وَرَجُلٍ سَلَمَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصرون فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون السني الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هادي ومن الله فما له من مضل. أليس الله شفات ضر أو أرادني برحمه هل هم ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكّلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنني عامل فسوف تعلم من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل يُمسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَتَفَكَّرُونَ أَمِ ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون 117. وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون قل إن الله فاطر السماوات الأرض عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 قبل أي العذاب ثم لا تنصرون والتابعون أحسن ما أزل إليكم من, ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أم تقول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 المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين ويوم الْقِيَامَةِ ترى الذين كَذَبُوا على الله وجوههم مسودة أَلَيْسَ في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 هم قاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله هؤلاء كهؤلاء الخاسرون قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ روحي إليك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ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 خفيه اخرى فاذا هم ثياب ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ومضى الكتاب وجيء بالنبيين وجيء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 119. وقال, وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يثنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وادخلوه أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَورَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءَ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ